لكمان أسف انتهينا بفضل من ربنا ونعماء لذاكم الله عنا خير الجزاء صلى الله عليه رب يحفظكم جميعنا قال هنا بسورة لكمان بلغنا إلى قوله جل في علاه ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا هولئك لهم عذاب مهين وإذا تطلع عليه آيَاتُنَا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرأ فبشره بعذاب أليم إن الذين أمنوا عملوا الصالحات لهم جنات خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله أعتقد أننا أشبعنا فيها القول في هذا الباب وأنه ورد عن كثير من الصحابة الكرام بأنهم قالوا بأنها الغناء بل ورد فيها خمسة أخوات على أنها على أنها نعم على أنها الشرك وعلى أنها الباطل وعلى أنها الغناء وتكلمنا فيها كثيرا قال قال الله جل في قال ليضل عن سبيل الله ولمنا للعاقبة فعاقبة أمريها كذلك أنه سيظل عن سبيل الله جل في علاه وهذا مجرد ولو قلنا بالغناء حتى بأنه من عسف عن القرآن والسنة وتمسك بمثل هذه المعازف وإن كان الخلاف فيها وارد، وفيها بعض العلماء النبلاء لتتكلم به لكن من أشبع أذنه بهذا ولو كان مباحا صده عما فيه النفع والرقي والفهم والفقه عن كلام الله جل في علاه عن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما وأن بعض هذه المعازف تجر بل هي في واقعنا المعاصر تنبئ وذلك تصل إلى الاستهزاء والاستغ... و... و... وإلى اتخاذ آيات الله جل في علاه هزوة وهذا كفر مستقل يستهزئون بقول الله أو يستهزئون بقول النبي صلى الله عليه وسلم والسبيل ذلك التقعر في المعازف والأباني ويتخذها هزوة أولئك لهم عذاب أليم لهم عذاب مهين الإشكال في هذا الباب أنا أريد أفهمه هنا بين الله للفعل لناطق الضلال باتخاذ الناس له الحديث وإن كان الشرك آخر طبعا لأن الشرك الذي لا فيه مقهرة حم الأحوال وهم حق الناس بالمهانة والزلة والصغار في الحشر وفي الحساب وفي العقاب يوم القيامة عذاب مهين لكن هنا يقول الله أولئك أولئك هذه اسم إشارة للبعيد ففيها الرفعة والبعد كيف تأويل ذلك مع أنهم في قمة الزلة والمهانة والصغار ومن الناس ما يشتزله الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه وزوى أولئك شوف على البعده الآن فكيف تأويل ذلك أولئك لهم عذاب مهم حتى تأتوا بالإجابة نأخذ بتفسير الآية بعدها وإذا تتفع عليه آياتنا ولا, ولا مستكدر كأن لم يسمعها هذا عدم الإنصاف وعدم طبعا. ممكن المقصود وليك حسابة للبعيد عن, عن رحمة الله سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا طبعا هذا أحد التوجيهات فضل الشيخ السلام تعامل بأقول بباركة. هذا البعد على رحمة الله هذا صحيح هو توجل في هذا الباب أحسن الله إليك هذا توجيه من توجيهات نعم. نعم هذا صحيح هنا ايضا اتت اضافات من الاخوه فاضل هو قد ابعاد عن الرحمه التي وسعت كل شيء فما ابعدهم فهو الابعاد عن الرحمة فبشره بعد التوبيخ عبد الله شفاء قول ذلك البعد شنو جهلنا ممتاز ممتاز نعم هو الحق المسألة ايضا فيها فيها فيها ايمان في التحقيق والصور لما تأتي أنت العدل تكلمه بكلام الرفعاء النبلاء وهو لا يسوي شيئا عند جميع الجمع فهذا من باب التحقيق له فقوله جل في علا ذق إنك أنت العزيز الكريم فهذا إمعان في التحقير وفي المهنة ولذلك السياق كما قال القاعدة الغوية هم جدا أن السياق من المفسرات السياق ظاهر جدا عندما ختم الآية العذاب مهين مع العذاب إهانة قد يعذب المرء ولا يهان قد يعذب ويعظم فهمني لكن يعذب ويهان فيها جمع بين النكالين فهنا السياق يدل على أن أولئك وإن كان البعد البعد في الصغار والزلة والمهنة هنا طبعا أخان الفاضل أيضا إن أخان الفاضل أتى بالآية ذوق إنك أنت العزيز الكريم قال وإذا تتلى وإذا تتلى عليه آيتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع وهذه آية عظيمة جدا فيها ما فيها الفرق بين من يزل راغما يريد الحق انصافا وبين من يعلو كبرا شامخا بأنفه فإن الله يصده وهذا يعني أعطي وجهيني للأمر أبو جهل سمع كلام الله جل فعلا وعارم أنه كلام الله أقرب منه الوليد بن المغيرة لأن الويد من المغيرة استملح الأمر ولما سمعه قَبْلَه قال إن له الحلاوة وإن عليه الطلاوة وإن على وإن أسفله لمغضق وإن على له هذا كلام يعني ما يقال إلا في مديح في كلام الله حقا فهو عارم ومع ذلك ولا مستكبرا ثم بعد ذلك لما قال له أبو جهل إن قومك جمعوا لك لتتكلم فيه في محمد كرمة أو فيما ما به كرمة. قال الله تعالى: دل في على وصفان يا إنه فكر وقدر فقتل كي يقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وصر ثم أذبر واستقبل. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قدر البشر. ذل وصدّه صده كبره عن, عن القيادة والاتباع. سعد النمازشوف وبدت بها تتبين الأشياء. مر سعد بن معاذ على سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة صعيب ليس صعيب مصعب مصعب رد الله الرضا معه جماعة عبد الله بن رواحة وغيره من الأنصار قام سعد فوضغ وقال لا تعكر عين مجالسنا اذهب حيث ما كنت ومن أرادك يأتيك منا يعني كان الرجل حتى في توبيخي منصفا يعني قال لن ننع من يأتيك لكن لا تعكر عين مجالسا فقال له مصعب وهذه فقه الدعوة والرفق والحكمة مع العلم فقال له أما كان لك من غير ذلك أن تجلس فتسمع فإن أعجبك فالحمد لله وإلا فعننا أمرت وأيضا استعطاف الرجل كبير القوم أنا أريد, أريد الشاهد الشاهد أن سعد المعارف قال له أنصفت فجلس فسمع فدع عبد بشاشة الإيمان قال بسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فأسلم فأمر القوم جميعا بالإسلام هذا الشرق لذلك الله جعله قال عن هذا الذي اتخذ الهوى الحديث سواء قلنا الشرك أو الغناء أو الباطل قال وإذا تتلى شوف حاله هذا أيضا في سبيل العظيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في إذنه وقرأ نصف حاله ثم نرجع الى الآية نقول لكم ما تستفيدون من اتباع هذه الآية بما حدث من شرح حال الذي يشتري له الحديث قال وإذا تكل عليه آياتنا وهذه الإضافة إلى الله جل دلت على أن القرآن هو كلام الله وإضافة مبشرة لله جل فعلات وهذه رد على من قال القرآن مخلوق او قال بالكلام النفسي الأشعر الذين ضلوا ضلالا مبينا ومنهم من أقحمهم في أهل السنة بهتانا وزورا قال وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كان في إذنه وقراء قال ولا مستكبرا فكانت تولي حال كونه مستكبرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه سقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ودائي والعظمة وزاري فمن لزعني عزتُه إذا لا يمكن لهذا الدين أن يداعب القلب إلا برفع التواضع وفيها مسألة من, من الأهمية بمكان هو أن المرء إذا هيأ نفسه للسماع من أجل إنقاذ إن كان حقا يتبع الحق كما قال علماؤنا من طلب الحق أدركه وهكذا قالت العرب العرب تقول في في زمن بعيد تقول حتى قبل الإسلام تقول كل من كل طالب للحق يصل إليه ولذلك قالوا من أدامت طرق ولج سلمان الفرسي ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الباب خضوعا لله الذي على طالبا للحق حتى شق عليه الأمر وبيع عبدا ومع ذلك وصل إلى الحق إلى أن ما الحمد قال لو كان الدين في السرية لبلغه لبلغ رجل من هؤلاء هنا يقول الله على إذا تتلع عليه آياتنا ولا مستكبرا هذا أعظم أعظم الأغفال على على القلوب وأعظم الأدواء هلكة للقلب العجب والكبر وبينهما تلازم قال وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ هناك لفته بلغية مهمة جدا في قوله كأن لم يسمعها ما هي هنا قال وإذا تتلع عليه فأنا سأخرب اللفته وإذا تتلع عليه آياتنا ولا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا هنا السماع سماعان سمع إجابة, سماعوا إجابة إقامة إجابة فهنا هذه بعدما قسمت التقسيم تفهمون اللفت هنا في قوله وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأل لم يسمعها لما قال كألم يسمعه والله الكفر إصرارا ورحوذا انتفاع أي سمع على جد نعم القرآن والله الناس موتة ببعضهم عن القرآن من لم يعيش مع القرآن والله فهو في في في ظلمات ليس بعدها نور هو بفهم الحق سمع دحود إنما يستجيب الذين اسمعون كالم يسمع سمعا ينفع ممتاز هو طبعا هذه اللفتة هو في قول الله أعلم يسمع أراد أن يبين لكم أمرا مهما ألا وهو أن الس نعم نعم ممتاز الإجابات كلها إجابات جيدة أن هنا الإقامة الحجة موجودة وإلا لم يكن لم يكن فيه بشارة العذاب بأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبعث الرسول يتلازم مع إقامة الحجة وإقامة الحجة أن يسمعها دون أن يفهمها نعم يفهمها مثل هذا المهم أن يسمعها فالله هنا أراد أن يقرر أنه سمعه كان لم يسمع إذا أقر أولا أنه سمعها فأقيمت حجها كأن لم يسمعها لأن السمر لم توجد وهو سمع الإجابة أنه لما سمعها آمل بها وانقاض لها وهذا من أعظم ما يكون بيانا لذلك قال وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقر بل في أذنه وقر لما؟ لأنه, لأنه في غلف على قلبه والغلف جعل الوقر على على وهذا ما قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال فبشره بعذاب أليم والسياق حاكم لأن بشارة العذاب لا تكون إلا بعد إقامة الحجة والبيان لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكان الله يهرك قوما بعد إذا حتى يبين لهم ما يتقون ولذلك النبي قال وليس أحد أحب إليه العذر من الله فلما بشره بالعذاب علمنا أنه قد خيمت عليه الحج بالبيان فقد سمع ولذلك ما قال ما سمع قال كأن لم يسمع ما قال لم يسمع قال كأن لم يسمع لما؟ لأن السمر غير موجودة وهذه من الهمية بمكان يبقى لنا الف ال ال ال ال ال ال الربط بين ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير العلم ويتخذها غزوه أولئك لهم عذاب مهين وإذا تطلع عليه آيات تكمله وإذا تطلع عليه آياتون ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في ذنيه وقرأ ما العلاقة بين الآية الأولى والآية الثانية محمد العاقب الثاني، أنا سأجي، سأقول لك الإجابة هيتم فهمونها الذي قلته لك آنفا. هيك هو تشوش القلوب. هي هذه الإجابة. تفهم؟ حجج الله إذا أتت على أرض بيضاء كما قال صلى الله عليه وسلم قص من الناس أخسن ثلاثة. نبي قسم الناس بالنسبة لسنتي أخسن ثلاثة العلم الذي يأتي فاحل لا. الأجاذب والقعام هو قسم من أقصى من ثلاثة قسم بياخذ وينتفع به نفعا تاما ينتفع ويحدث فيه النبات والزرع فينتفع ويكون التعدي في الخير قسم اخر انتفاعه به ليس كنتفع الأول لكن فيه انتفاع يبقيه ويعمله يحمله ويوصله الثالث هو, هو هذا هذا الذي أريده التخليه قبله تخلية القلوب مما يشوبها تؤدي إلى قوة التحليه بما تنتفع به من الأدلة التي تأتها. فلذلك الله قال: ما الذي أضعه بهذه الطريقة؟ هو أصلاً أخذ طريقا في الأولي في أول أمره شوش قلبهم. ومن الناس من يشتري له الحديث. فقال: وإذا يطرق عليه آياتنا. دعك هنا الآن في السماع. وإذا تخذ عليه آياتنا آياتنا أتت على أي محل المحل الذي قابل الضلال والهوى والشرك فلما جاءت الايات مع وجود الأضاد ما وجدت مسرحا فلما لم تجد مصرحا لم, لم تستقر فقال ولا مستكفرا كأن لم يسمع هذا الذي قلته لك قبل أن تدخل صح ولا قلت كل ما شوش القلب يجعل الأمر فيه ما فيه نعم إذن التخليات قبل التحليل في هذا الباب فنسأل الله أن ينفع بها فالفوائد المصبطة وزاده الأعراض نعم صحيح الفوائد, الفوائد المصبطة إذا أراد الله شيئا هي له أسبابه الرد على الجبرية الرد على الجبرية تعرفون من وين الرد على الجبرية هذه فإذا الثانية قولوا لي من وين الرد على الجبرية فإذا الثالثة القرآن كلام الله فإذا الرابعة العضر بالجهل ممتاز يا جاد ممتاز ممتاز ممتاز يا جاد ممتاز, ممتاز الفريده الخامسه نعم الحجة بلاغ وبيان الحجة بلاغ وبيان طبعا عمل حجاز قتلونا جميعا وقالوا هي بلاغ فقط والصحيح هم يتمسكون بقوله لينذركم به من بلغ وهذا مسرحه بعد ذلك شرحا هذا الدرس الثاني وفي اسئله الضرب خليك يا الحمد لله خليك الله ما شيخ طب انا الله على في البيت والله الله الناس اهل فضل والله ربنا يجازيهم أنك خير الجزاء ويحسن اليهم عندي في البيت تشوف حضرتك شغال ما تقلقش حتى